تسري والملائك حولنا إن الحمد لله نحمده ونستعن به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضلنا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدان الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بنعمة الإسلام نعمة الحمد لله على نعمة الصحة الحمد لله على أنعام الله التي لا تعد ولا تحص علينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فهو نعم المولى ونعم النصير هو الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد منزه عن النقائص كلها متصف بكل كمال فهو لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون سبحانه سبحانه يطعم الخلق ولا يطعم يطعم ولا يطعم سبحانه سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كن الله أم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَكَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ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 إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يوشي الليل النهار يطلبه حتيثا والشمس والقمر والنهار مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانك يا رب سبحانك سل الواحة الخضراء والماجارياء وهادي الصحار والجبال الرواسياء سل الروض مزدانا سل الزعر والنبا سل الليل والأصباح والطير شاديا سل هذه الأمثام والسماء سل كل شيء تسبع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وانتد سرمدا فَمَنْ غَيْرُ رَبِّي يَرْجِعُ الصُّبْحَ ثَانِيًا فَمَنْ غَيْرُ رَبِّي يَرْجِعُ الصُّبْحَ ثَانِيًا إِلَٰهُهُمُ ٱللَّهُ إِلَٰهُهُمُ ٱللَّهُ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم من الظالمين كلوها من القلوب وانلؤوا القلوب بلا إله إلا الله كلوها أسأل الله أن يرزقنا لا إله إلا الله عند الموت اللهم ارزقنا لا إله إلا الله عند الموت وبعد الموت اللهم إpalنا صلحها اللهم إلنا نسألك يا, حي يا قيوم اللهم انور كبورنا بلا إله إلا الله وعرصات القيامه بلا اله الا الله لا اله الا الله ننهج حياه واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد الرسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى ال سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون والأفاقون فصلوا على النبي المجتبى محمدا وعظموا قدره والتزموا سنته وسيروا على ضربه تكون لكم الدنيا والآخرة فصلاة وسلاما دائمين متنازمين على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين إخوتي وحبتي في الله أصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمك لغده واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد حيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع فتفضة يوم السف وأنا اليوم على موعد أن أنقل لحضراتكم هذه المشاهد التي تنخلع لها القلوب التي تنخلع من هولها القلوب ويتألم لها الكبد وإن لله وإنا إليه راجعون إخوتي وحبتي في الله عنوان هذه الحلقة من حضراتكم الليلة عنوان هذه المحاضرة عنوان هذه الفضفة أيها الإخوة نعيش الليلة مع هذا العنوان الطيب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل صرخة طفل صرخة طفل قتل بعد صلاة العصر ذبح ذبحا على يدي للصين بعدما طلب منه ان يصلي العصر في المسجد وتحايل على هذا القاتل المجرم ان يدخل المسجد لعل الله يدخل في قلبه مثقال ضر من الرحمة فيبتعد عن هذا الطفل طفل في الاعدادية ايها الاخوة والاخوات انتقل بحضراتكم اليوم الى منطقة في مصر القديمة في مصر القديمة انتقل بحضراتكم الى مصر القديمة لانقل لحضراتكم هذا المشهد ايها الاخوة والاخوات صرخة طفل هذه الصرخة اطلقها اليوم أيها الاخوة لتعلم الامة أن غياب المنهج عن هذه الأمة كان كارثة على هذه الأمة وغياب المنهج عن العالمين في مشارك الأرض ومغربها كان سببا في ضياع الأمم وهلاك الأمم واتل الله هذه الأمم بالمصائب التي لم تكن في أسلافنا أيها الإخوة والأخوات صرخة طفل هذا الطفل اسمها أيها الإخوة أحمد زاهر تلميز مصر القديمة ضحية المحمول القاتل فعلتها من اجل المال قتل من اجل المال والقاتل طلب منه ان يصلي العصر القاتل خركت من بيت باحثا عن ضحية لقتلها والحصول على المال ابن ضاع بسبب طيبة قلبي ام مكلومة صرخة طف طفل متدين طفل على علاقة قوية بالله سبحانه وتعالى ربي على حب الله وعلى الصدق وعلى البراءة وعلى الوفاء وعلى الإخلاص وعلى نجدة الملهوف وأن يحمل الثقلة عن العجائز أيها الإخوة والأخوات طفل دفع ثمن الإخلاص لله عز وجل في مجتمع وحش متوحش لا يعرف إلا المدة ولا يعرف إلا الغلظة والشدة والنفاق والرياء إلا من رحمة ربه سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات سرقة المحمول تحت تهديد السلاح عنوان جديد لنوعية جديدة من الجرائم أصفرت عن عشرات الضحايا ورغم أن ثمن المحمول لن يتجاوز بضع مئات من الجنيهات في أفضل حالاته إلا أنه كان سببا في فقدان البعض لحياته أحمد زاهر تلميز في المرحلة الإعدادية أحد أولئك الضحايا الذين سقطوا ضحية سرقة المحمول بعد أن استدرجه لص خطير وذبحه داخل غرفة فوق السطوح ونام بجوار جثته أملا في التخلص منها في سواد الليل ولكن صهر, ولكن, ولكن صهر بعض الشباب أسفل العقار منعه من تقطيع الجثة والتصرر فيها وكشف قلب الأم مكان جثمان ولدها وعثرت عليه مقتولا بجواره وبجواره السكينة التي استخدمت في الجريمة فماذا حدث في تلك الجريمة البشعة صرخت, صرخت الأم صرخة عالية بعد أن تعرفت على المكان الذي ذبح فيه الولد وبعدما ذاست بقدميها في الدماء وعلى جسمان ابنها الغالي والحبيب إلى قلبها جريمة بشعة بمعنى الكلمة أنقلها لحضراتكم لتعلم الأمة ماذا يحدث إذا غاب الإسلام عن المجتمع ما هي النتائج والثمار عن غياب الدين في المدارس وفي البيوت غياب الدين كارثة ففي النصف الاول من عام 1900 1900 2000, عام 2008 عام 2008 كتل 166 طفل ذبح ذبحا ده في النصف الاول من سنة 2008 في سنة 2009 144 في النصف الأول من هذا العام 144 طفل يذبح ذبحا فهذه ليست جريمة واحدة لما هناك جرائم متعددة وسأتي إليكم بحضراتكم بالصور هذا طفل وأرجو من أخي الحبيب السيد محمد عازب أنه بس يجب لي الكاميرا على صورة هذا الطفل أيها الإخوة تلك صورة لطفل ذبح بالسكين من عنقه انظروا ده في كفر الزيات عندنا في مصر وهذه هي الصورة انظروا الى هذا انظروا الى تلك البراءة ارجو من السيد محمد عزب بس يجيلي شوية كده اه سيد حمدي شايفين الصورة دي اخواننا هو ده أحمد عزداء المقتول هذا هو الطفل شوفوا البراءة شوفوا الإيمان على وجهه آخر عهده بالدنيا صلى العصر. صلى العصر تعالوا نشوف مع بعض يا إزاي استطاع هذا الظالم القاتل استدرج هذا الولد تعالوا نشوف برضو صورة الطفلين اللي ذمحوا في كفر الزياد تعالوا نشوفوا مع مخرجنا الحبيب كده يشوفوا الصور دي الأول يا إخواننا ونعيش معاها بأي ذنب قتل هذان الطفلان ماللي عليكم ده قتل ليه شايفين الطفل الصغير البريء ده ده ذبح ذبح طيب عمل حاجة لا ما عملش حاجة طيب واللي جنبه ده واللي جنبه ده كان من الأولاد المتفوقين في الإعدادية بيطلع دايما من الأوائل وشا... وطفل متدين ع... عارف ربنا سبحانه وتعالى متدين جدا ربي على التدين ومع ذلك لم يشفع له التدين فذبح ذبحا شايفين الأطفال دول يا أخوانا شايفين البراءة دي قتل البراءة قتل البراءة تخيلوا إن دا ابنك تخيل أخي الحبيب أيها المشاهد ان دا ابنك تصور ابنك ذائد خطف والدبح دبح فجأة لقيت ابنك جاي متأطى حتت شايفين شايفين البراءة دي قتل البراءة وقتل الأطفال تعددت في مجتمعاتنا والسبب غياب الإسلام عن المجتمع أيها الإخوة البداية ذهب أحمد هو, وشقيق هو وشقيقه الأصغر حسام إلى محل الأنترنت تركزوا معها شوية يا أخواننا شوفوا إزاي اللصوص بيستدرجوا أولادنا منين محل الأنترنت المجاول للبيت يبقى أحمد خد أخوه لأنه وديته اتأخرت في تطخ الطعام فاستأذن من الأم أن يذهب إلى محل الأنترنت إلى قهوة الأنترنت يلعب لابتين هناك وخد مع أخو اسمه حسام وذهب إلى الانترنت وهو بيلعب هناك يا أخوانا إيه اللي حصل تعالوا نعيش مع بعض ذهب هو شقيقه الأصغر حسام إلى محل الانترنت المجاور للبيت للعب مع زمنائه لحين أن تنتهي ولدته من إعداد الطعام مرت أكثر من ساعة على ذهابه إلى مقهى الانترنت دون أن يستجيب للرنات محمول والدته والدته تسلل القلق إليها وواصلت الاتصال به دون استجابة منه وبعد محاولات مستمرا قطع الاتصال وكان الرد عبارة عن رسالة تفيد بأن الهاتف مغلق اعتقدت الأم أن بطارية المحمول نفدت كالعادة لكن شيئا داخلها كان يؤكد أن الأمور ليست على ما يرام شوفوا الأم ارتعشت يداها تصببت عرقا لبست ملابسها هرولت الى ابنها في مقهى الانترنت داخلت المكان بسرعة نظرت الى وجوه الاطفال الذين يجلسون امام اجهزة الكمبيوتر كلهم صغار السن لكن احمد لم يكن هناك وكان شقيقه الاصغر حسام موجودا شقيقه الاصغر حسام موجودا سألته بسرعة عن شقيقه اجاب انه ذهب مع احد الاشخاص لكي يحمل معه بعض الحقائب لسيدة مسنة واحد قال له تعالى معايا نشيل حقيبة عن واحدة مسنة ست كبيرة عجوزة مش, مش قادرة تشيل حقيبة تعالى معايا نشيل الحقيبة مع ستة الكبيرة دي في الشارع المجاور بارت الأفكار السوداء في رأس الأم اعتقدت أن ابنها اختطف صرخت الأم صرخ عليها هزت أركان المكان حاول صاحب المقهى الانترنت أن يهدئ من ثورتها لكنها رفضت كل محاولاتها تادها أسرعت عائدة إلى البيت تظن أن الولد عاد إلى البيت معتقد أن ابنها قد عادة كانت تصعد على السلم بصعوبة شديدة لكن خوفه على كبديها فلذة كبديها فلذة كبديها دفعها الى الامام بسرعة رغم مرضها بالسكر وضغط الدم دخلت الشقة تبحث عن الولد في كل مكان فلم تجد احمد في اي مكان صرخت تجمع الناس اتصلت بالزوج قصة طويلة فانا باختصرها اه اه اه هرولة تصلت بزوجها هرول إلى البيت إلى البيت التف جميع الأقارب والجيران حول الأم المكلومة للبحث عن ابنهم أصرع الأهل والأقارب مشاركة في رحلة البحث عن أحمد الذي تمر ساعات اختفاء بسرعة تجمع أصدقائه والجيران أسفل العقار رقم أربع حارث السيدة أمينة المتفرع من شارع الجماعة جاعي خلف قسم مصر القديمة وأغلقها صاحب الانترنت المحل وظل يبحث ايضا الى ان توصل الناس ان اخر واحد كان معاه فلان وده ساكن في البيت اللي في خلف الانترنت اجرت ام هدية به رفض لم تتوصل الى اي شيء توصلوا الى بيت القاتل ده هوت الخطفوا ذهبوا الى امه الأمة أنكرت وجود الولد وقالت أنا لا أعرف عنه أي شيء وهو بايت برى البيت بعد فترات طويلة طبعا الناس كلها الجننت حصل ضغط على الأم رهيب جدا المهم تحت الضغط ده عمت الأحمد ضغطت عليها وكادت أن تضربها ضربا شديدا المهم عارفوا أن الولد ده قاعد في حجرة قديمة جدا مغلقة بقالها فترة طويلة جدا فوق السطح مهجورة منذ زمن ففي مكان الولد رفضت توديهم المكان تحت الضغط اللي خدوها وحملوها وصلوا الى المكان المفاجاه الكبيره الام سبحان الله كانت يعني تصرخ الباب مقفول الام رفضت انها تفتح القفل المهم ايه فتحوا القفل ودخلوا لقوا جثه احمد مدرجه مدرج في دماي يعني مضروب خمس طعنات طعنتين في العنق وطعن في الصدر وطعنتين في البطن وملفوف حول عنقه حبل ومربوط من رجليه ويديه بالحبل والسكين بجواره وطبعا الدماء في كل مكان منظر مخيف الأم سقطت على الجسمان ابنها طبعا الولد هرب وفر القاتل المهم المباحث رأب التليفون الأم الولد اتصل بيها ولان هو موجود في حتة اسمها البساتين المباحث ضياقت الخلاق على الولد المهم يعني استطاعوا أنهم هو الله أن أنا عند فلان في البساتين وصلوله واستدرجوا هذا القاتل وقامض لي في سوبر ماركت في البساتين واعترف بهذه الجريمة تعالوا نشوف مع بعض ماذا قال القاتل هذا القاتل الملعون بيقول القاتل بيقول أنا كنت عاوس فلوس جنة جنوني أحتاجوا إلى الماء وذهبت إلى السيدة زينب واشتريت سكينا لأقتل بها فيقول في هذا الصباح الذي قتل فيه أحمد خركت من بيت وقفت أمام الباب فرأيت امرأة تلبس ذهبا فسرت خلفها وقلت سأقتلها وأخذ الذهب الذي معها هذه المرأة اكتشفتني وإذا بقى ترى امرأة أخرى فربطت يدها بيدها خافت فقالت لا معلش يمشي معي لإن في واحد يعني ماشي ورأي وانا خايف منه الحد موسطة المنطقة تتسرخت لما سرخت خاف ورجع بيقول شفت واحدة تانية حاولت اتقرب منها رفضت وكادت ان تصرخ بعدت عنها بيقول ده ريتنا نفكر قلت بس ما فيش ادامي غير انا روح محل الانترنت اشوف لي طفل هناك اخد منه محمول وبيعه بيقول انا رحت إيه, ايه المحل اللي كان فيه احمد ده واحمد كان بيلعب وبعدين دا ريتنا بص كده اطفال كتيرة كل واحد معه محمول لقيت المحمول بتاع احمد ده هو الثقيل والثمين يعني غالي جدا فسألت كل واحد الموبايل ده بتاعت بكام بكذا بكذا بكذا الحد احمد لا أغلى موبايل بدأ يقول انا لقيت أحمد ده لقيته متدين وطيب وعلى الفطرة فمدأت أدخله من مدخل اللي هو الدين قلت له يا أحمد فيه واحدة ستة كبيرة جدا عاوزة تشيل شنطة مش قادرة تشيلها فأنا حاولت أشيل علامة معرفتش ممكن تيجي تساعدني قال له ماشي أجي معاك فبيقول وإحنا ماشيين الأدان العصر إيه فقال لي تعالى نخش نصلي الأول وبعدين نروح قال له لا تعالى بس نروح الأول قال له لا فأصر أحمده أصر أحمد على الذهاب إلى صلاة العصر أولا فيقول القاتل فدخل يصلي يعني سبحان الله وكنت محتار ماذا أصنع لابد من قتله أنا أحتاج إلى المال وبعد انتهاء أحمد من صلاة العصر خرج من المسجد فأخذته وذهبت به إلى الحجرة التي فوق سطح الجد الذي مات منذ سنين وهي يعني مغلقة منذ سنوات ومهجورة منذ سنوات ولا يدري به أحد فصعدت به فوق إلى هذه الحجرة وفتحت القفل وقلت أدخل يا أحمد هو خاف يقول هو دخل فيه قلبي الخوف قال أين, أين المرأة العجوز فين الشنطة اللي أحملها قال أدخل الشنطة هاو ست هنا خش بس خش فيقول بمجرد أن دخل أغلقت الباب وطرحته أرضا ثم بعد ذلك بعد أن طرحته أرضا أخرجت السكين بلا شفقة وبلا رحمة وهو يستغيث ويقول لا تقتلني خذ أي شيء ولا تقتلني لم أصنع معك شيء لكي تقتلني أين هي المرأة وأخذ يصرخ فكتمت فاه فضربته ضربتين في عنقه فسقط على الأرض وعالكته بضربة ثالثة في صدره وبضربتين في البطن ركزوا معا شوي وبعد ذلك ظل على قيد الحياة ايضا ويسرخ فجئت بحبل وربطت في عنقيه وخنقته حتى فارق الحياة يقول بعد فترة, بعد فترة وجدت انه يرفص يضرب قدميه في الارض فجئت بحبل اخر وربطت في عنقيه وبشدة وكتمته حتى تأكدت انه قد فارق الحياة تماما فيقول فأردت أن أخذ هذه الجسة في جوال في شوال يعني وأذهب بها لمكان بعيد فنظرت من فوق السطح فوجدت الشباب يعني سامر تحت العمارة صهران تحت العمارة فقلت لن أخرج الآن فيقول فنمت بجوار الجسة شفت الغلزة والشدة إن الواحد يقتل وينام جنب الجسة ذا أمر أصعب فأيقظني يعني حلم مزعج فأيقظني يعني كبوز فقمت مسرعا وخرجت من الحجرة ونظرت يعني من, من صوري السطحي فوجدت الناس ماذا له ايضا فماذا أصنع؟ فبدلت ملابسي وخرجت وذهبت الى امي فقالت هنا اخذت ولد من نحل الانتر ردت اهله والجيران الكل قالوا بانك اخذت هذا الولد الكل يبحث عنه فبيقول لها بقى أهل مين أهل أحمد دول فاختبأت وقلت إيه ابقى ديه معاني وكده وذهبت مرة ثانية إلى الحجرة ماذا أصلع لحد ما لقيت فيه رجلي طلع وبصيت كده لقيت الأهل أحمد جايين ناحية البيت فهربت من البيت إلى البساتين عند صديق له واتصلت بالأم فقالت له إنك أنت جبت لنا العار إزاي تسرق وإزاي تقتل هذا آآ آآ إزاي تسرق إلا أنا ما سرقتش وما قتلتش وكده احنا دلوقتي أمام مشهد يا أخواننا يعني, يعني مشهد من المشاهد البشعة يعني عشان سرقة محمول هو بيحكي بيقول أنا بعت بمتين جيني يعني خلي بالك سرقة وقكل والمحمول بيكان بمتين جيني طفل بمتين جيني مفكرش هذا المجرم في العقوبة التي سيلقاها يوم القيامة بعد الموت ألم يفكر هذا المجرم فيما ارتكبه من جرمٍ بأن هذا الجرم عند الله عظيم لم يفكر في ذلك بل لم يفكر في هذه الأم التي تعبت تسعة, تسعة أشهر في حملها لهذا الولد وأنفقت عليه الأموال الطائلة عند الطبيب بذهابها إلى الطبيب وبشراء الدواء ثم بعد ذلك بالإنفاق على هذا الطفل لنزوله من, من بطنها في المستشفى لم يفكر في صهر هذه الأم الليل مع النهار الليل النهار كانت من اجل هذا الولد الذي ربما كان عنده مغص فتسهر على على مرض طوال الليل الم يفكر هذا المجرم في انفاق الاب في سهر الاب ليله نهار من اجل انفاقه على هذا الولد وتربيه لهذا الولد الصالح ايها الاخوه والاخوات نقلت لحضراتكم هذا المشهد في قسوه نعم في قسوه رحمة وذلا وبلا شفقه قتلت في الاعدادية جرمه الوحيد انه متدين انه على علاقة قوية بالله عز وجل لا يعرف الكذب ولا يعرف الخباع ولا يعرف النفاف ذهب من اجل تعليم الاسلام ليطبط مبدأ من مبادئ الاسلام ذهب من اجل ام عجوز من اجل ان يحمل عنها الحقيبة ومع ذلكم ايها الاخوة والاخوات رأى هذا المجرم هذا الغلام وهذا الولد وهو يدخل المسجد ليصلي ومع ذلك لم يرع الله في هذا الولد المتدين الذي يعرف مولاه سبحانه وتعالى نحن أمام مشهدين مشهد في قلبه الرحمة في قلبه الإسلام والعمل بالإسلام ومشهد مع قسوة لا تعرف إلا الدنيا لا تعرف إلا جمع الأموال ولا يعرف إلا أكل الحرام هذه ليست اول جريمة لهذا المجرم انما ارتكد قبل ذلك الكثير والكثير فما كان الله ليذبحه على مسما ومرأة من الناس الا بعدما تعددت جرائمه في حق الخلق والعباد نحن اياه الاخوة مع هذا المجرم الذي تخرج من دبلوم التجارة يبلغ من العمر 20 سنة يبلغ من العمر 20 عاما هذا المجرم الذي لا يعرف له التجاه ولا يعرف له طريق ولا يعرف له رب ولا يعرف له كرآن ولا يعرف له رسول جرد من إنسانيته بل جرد من البهيمية فالبهيم لا تفعل ما فعله ألم يشفع لهذا الطفل لما يصوى بيناد الله ألم يشفع له هذا الحمام الذي في قلبه عمما ذهب مع هذا المجرم ألم يشفع له أنه ترك له المحمول فلماذا قتله بأي ذنب قتل هذا الولد باي جريمه يقتل هذا الولد باي ذنب القتل وإذا الموعوده سئلت باي ذنب قتلت باي ذنب قتلت هذا الولد تخيلوا معي لو ان هذا الولد ولدك تخيلوا أن هذا الولد هو ولدك يا ايتها الاخت هذا هو المصير لابنك لولدك اتقبلين بذلك اتقبل اي هلم ان يكون مصير ابنك مصير هذا مصير احمد ايها الاخوة مشهدان مشهد فيه الرحمة والشفقة واغاثة المنهوف والمشهد الثاني ايها الاخوة مع مجرم ربية على العلمانية الواقحة ربية على سياسة عثماناتنا على حب الدنيا وان اي شيء امامك خذه والهدفه هكذا رب تلك, تلك الاجيال ربوها على انه لابد ان هو يقب على وش الدنيا لازم يقب على وش الدنيا ربوه ان هو لازم يوصل الى اي مكان حتى لو كانت بالسرقة حتى لو كانت بالسرقة انا قلبي مع هذه الام المكلومة المصابة بالضغط وبالسكر على معاذ الام التي ربت معاذ الام التي ربت ابنها على حب الله وعلى الصلاة وعلى الدين مع معاذ الام التي خترت ابنها في لحظة من اللحظات ولا اقول لها ايات والام لا تحزني مات ابنك شهيدا لله عز وجل مات هي يقاوم الظلم والظالمين مات يقاوم هذا المجرم الظالم مات من اجل المقاومة وفي الرواية الصحيحة من مات دون ماله فهو شهيد من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد فهو مات وهو يقوم ولم يستسلم اما هذا القاتل الذي قتل بسكين بارد بهذه البشاعة مع هذا الولد لا اجد ايها الاخوة ايلض من الفاظ لا اصب بهذا المجرم ايها الاخوة والاخوات أيها الناس في كل مكان يا إخوتي في كل مكان الإسلام حثنا على الرحمة بالأطفال حثنا على المعاملة الحسنة مع الأطفال ليس منا من لم يرحم صغيرنا والرواية عند الحاكم وقال هي على شرط صحيحة على شرط الشيخين البخاري ومسلم وقال هي على شروط مسلم رضي الله عنه وأرضاه أيها الإخوة والأخوات هذا هو إسلامنا وهذا هو ديننا الرسول صلى الله عليه وسلم في روافي صحيح البخاري قبل الحسن وعنده الأقرع بن حابس وقال عندي عشر من الأولاد ما قبلت أحد قط قال نبي من لم يرحم لا يرحم من لم يرحم الأطال لم يرحمه الله في الدنيا ولن يرحمه الله في الآخرة حينما يلقى الله سبحانه وتعالى يقوله أنس خدمت النبي عشر سنوات ما قال لي أف قط أنس كان طفل صغير أخذته أمه ليكون خادم لرسول الله يتعلم منه العلم يقول خدمت النبي عشر سنوات ما قال لي أف قط وكانت عنده جرية صغيرة أرسلها لكي تأتي بطعام من السوق فتأخرت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزجرها وقال صلى الله عليه وسلم من لم يرحم لا يرحم أيها الأخوة والأخوات من لم يرحم لا يرحم من هنا أيها الأخوة والأخوات هذا هو إسلامنا لن الرحمة لذلك أولما خلق الله في الرواية الصحيحة خلق القلم أولما خلق الله خلق القلم فقال له اكتب قال ربي ماذا أكتب قال أكتب لهو كائن إلى يوم القيامة قال ربي ماذا اكتب قال اكتب ان رحمتي سبقت غضبي ان رحمتي سبقت غضبي لله في الرواية الصحيح ايضا مئة رحمة انزل منها واحدة للدنيا وابقى تسعة وتسعين ليرحم بها الخلائق يوم القيامة انزل الله الرحمة من فوق عرشه الى الدنيا وجعلها في قلوب خلقه اذا المنزوع من صدره الرحمة هو أبعد الناس من الله هو أقسى الناس وأبعدهم من الله عز وجل هذا المسكين الذي كتب على نفسه الخلود الذي كتب على نفسه والعياذ بالله كتب على نفسه الشقاء في الدنيا والشقاء في الأخرة ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضمكة أيها الإخوة والأخوات هذا هو الإسلام الذي ربان على, على, على الرحمة بالأطفال والشفق بالأطفال حتى النبي هو يصلي جاءه الحسين أو الحسن في الرواية الصحيحة أيضا وركب رأس النبي وهو ساجد فأطال السجود فظل الصح... فظلت الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبض مات صلى الله عليه وسلم فقال قد يا رسول أطلت السجود قال ارتحلني لني ابنة فاطمة ابن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنهما في الدنيا وفي الأخيرة فخشيته أن يسقط على رأسه من الخلف خفت أم كذا يسقط على رأسه يعني تتشج رأسه وتتفتح رأسه خاف على النبي شوف الشافقة والرحمة وكان على منبر فراء الحسن أو الحسين يتلعتم في قميصه فنزله وخذه وقبله ثم قال إنما أموالكم وأولادكم فتن الرحمة الرحمة بالأطفال أيها الإخوة والأخوات هذا هو دينكم وهذا هو الإسلام أيها الإخوة والأخوات فعالوا نعيش مع العكس يا اخوانا القسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك شوف يا اخوانا الولد اهم حاجة عنده الفلوس خاد الولد بكل قسوة وذبحوا بسكينة بردة وربطوا وخانقوا يعني ونام جنبه كمان شوف القسوة ايه القسوة دي من اين جاءت القسوة اول حاجة يا اخوانا القسوة بتيجي نتيجة حب الدنيا ما في انسان يرتكب جريمة القتل الا وقد احبت الدنيا. مدام حب الدنيا يبقى ايه بيحب الفلوس يبقى يسرق زينان الناس حب الشواتي من النساء والبنين والقناطير الأموال الكتيرة الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وأخشى ما كان يخشاه النبي أن تفت علينا الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم والرواية صحيحة ولذلك رسوله يقول تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدنار تعيس بعيش في تعازن والله ليه؟ اللي بيحب الفلوس حب جنب دي بياخدها إله له ويحبون المال حبا جنب يقولون للمال إياك نعبد وإياك نستعين يا أخوانا القسوة دي جاءت نتيجة حب المال حب الدنيا المال الحرام بالذات لكن العبد المؤمن الدنيا خلف ظهري مش جوه القلب ليس ليست في داخل قلبي فعشان كده ما بيفكرش ما بيفكرش يجيب الفرز من الحرام ابدا لكن دايما حريص النطيع مولاه وبيتك الله في كل امر من امور حياتي المال جايبه من اين من حلاوة من حرام بيتك الله في المال فقسوة القلب جات نتيجة حب الدنيا وحب الدنيا رأسه كل خطيئة ولذلك رجل من السنف الصالح بيسألوا لماذا الحسن بص بيسألوا بيقولوا, سألوه بيقولوا يا إمام لماذا يعني جمدت العيون وقسة القلوب يعني يعنينا معلش بتدمع بنسمع القرآن ما بنتأثر شيء بنقرأ القرآن ما فيش تأثر فقال جمود العين من قسوة القلب وقسوة, القلب وقسوة القلب من حب الدنيا جمود العين من قسوة القلب وقسوة القلب من كثرة الذنوب وكثرة الذنوب من نسيان الموت ونسيان الموت من طول الأمل وطول الأمل من شدة الحرث وشدة الحرث من حب الدنيا وحب الدنيا رأسه كل خطيئة إمامنا الحسن البصري هو سبب المصائب كلها أول سبب من أسباب قسوة القلوب دي حب الدنيا وخصوصا المال ولذلك الله يقول خلي بالك أول ما تسأل عنه يوم القيامة بعد إيه لا تزول قدم عبد حتى يصل الأربعة وفين الوقت مختلفة فيها وفي خمس عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه جابه منين وابا فين لذلك الإسلام حريص كل الحرص على ذلك أيها الإخوة والأخوات عرفت الولد ده قلبه قسى ليه عشان إحنا ربينا الأولاد تربية خطأ ربينا على حب الدنيا حب الفلوس لازم تقلب على وش الدنيا الواد مش لاقي شغل الواد مش لاقي لذلك الاسلام كان حريص كل الحرص يا اخوانا في تشديد العقوبة على السرقة والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما ليه نقطع ديهم ليه ولذلك الغرب يقول ان الاسلام قاسي ازاي تشدت في قطع اليد كده ازاي واحد يسرى تقطعه دي ازاي انا فكرت يا اخوانا ازاي ارد على الناس دي لقيت الاجابة عجيبة يا اخوانا قلت لما كانش الاسلام العقوبة دي عقوبة الزجر ولا عقوبة زي القتل كده من قتل ولكم في القصة صحات يقولي الالباب من قتل يقتل دي غير دي خالص انا فكرت فيها لقيتها عقوبة زجر يعني عقوبة تخوفني ترهب عشان ما تمديش ايدك على الحرام والاسلام ابني ما قال الحكم ده اديك تلت حاجات والله حاجة سبحان الله تعال اشمعها شوية كده الاسلام قبل ما يقطع ايد السارق شرع لك تشريعات التشريع الاول جعل في حق المال مال الغني ده اللي مر عليه الحول الذي و... يملك النصاب ومر عليه الحول حق للفقير والمسكين انما صدقاته للفقراء والمساكين فالولد اللي مش لاقي شغل ده اللي عنده 20 سنه اللي قتل ده في الاسلام له لا حق لازم ياخد فلوس الصدقه فلوس الزكاه الزكة الزكة دي فرض انك تديه واحد زي دوت عشان ما يميدش على الحرام وما يسرعش وما يبطلش الحتة التانية ان في الدولة الاسلامية مش العلمانية في الدولة الاسلامية ان الاسلام بيقول لكل حاكم افتاكن لا في كل فرض من افرادك طب اعمل ايه يقول لك خلي بالك على كل حاكم يدي كل فرض قطعة ارض يعمل فيها يعمرها يزرحها يقيموا عليها المشاريع التجارية ده في الإسلام آه. الرواية موجودة عند الشيخ الألباني رحمه الله من أحيى أرضا من أحيى أرضا بعد ميتة فهي له الإسلام بيقول إنه له حق فيها يدينه حطة قطة الارض ويقول له خذ دقية تزرحها ويقيم عليها مشروع والغني يدينه فلوس عشان يقيم المشروع سلام على الاسلام وحلاوة الاسلام فقبل ما يأمر بالقصح ده لحلول اول لذلك هم يخشون من الاسلام انهم يخشون الاسلام ومن تكر الاسلام ومن عظمة الاسلام ومن قوانين الله عز وجل الربانية التي أخبرنا الله بها في كتابه وقال لنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم هو من يصلح الناس وما يبسد الناس من أعظم علما من الله عز وجل من أعظم علما من الله لتأتي بهذه القوانين لتضاهي قوانين الله عز وجل مابليون الذي وضع تلك القوانين العربية الموجودة في الدول العربية مات عربية مات. مات. عربية مات. مات. مات. مات. مات. مات وصرق مؤظمها من ماذا بالإمام مالك رحمه الله هذا النص الذي سرق الفكر الإسلامي مامي. مامي. مامي. مامي. هكذا هو الإسلام قبل أن يشرع هو عليك الحلول أولا يبقى يعطيه قطعة من الأرض يعطيك جزء من المال من حق من الأغنياء يعطيك حقا من الجولة من بيت مال المسلمين, المسلمين, المسلمين, المسلمين لإقامة المشاريع المسلمين لماذا؟ لتقف على قدميك لا لتكون عالي على المجتمع إنما لتكون عامل نافع للمجتمع عامل بناء وليس للهدم ملايين من الشباب عاطل عاطل وأراضي صحراء جرباء ملايين من الشباب بلا عمل وهذا عن تعمد لماذا؟ عشان يموات الطموح في قلوب الشباب الصين بعقلية الصين اعظم من عقلية المسلم اذا هتحدى والله عندنا عقليات لكن عقليات معطلة بدليل حينما نخرج من البلدان العربية الى الغربية سبحان الله نرتقي إلى أعلى الدرجات العلمية شوف الفضاء الباس في الفضاء شوف زويل المصري هناك نمازك من دول عربية أنا لا أتذكرها أيها الأخ نمازك فريدة بالإسلام صنع هناك لهم مكانة كبيرة يعني سامقة في وسط اللي بيقولولنا هم دول القد وليك الغربيين هذا هو الإسلام لذلك بعد ذلك إذا تعمل الإنسان السرقة فتعال بلا لازم قطع اليد قطع ايدك اليمين لشان ما تمدش ايدك على الحرام وبعدين دا عقوبة زاجرة حينما يات الحاكم على الملأ وعبر شاشات التلفاز وتفطع يد هذا السارف ما وجدت المليارات اللي فيه الربت وسرقت خارج البلدان العربية خارج البلدان أنا لا أتحدث عن بلدي أيها الإخوة فقط إنما أتحدث عن جميع فهذه الشاشة لجميع المسلمين في بقاع الأرض فهذا خطاب دائما ليس خاص وأن معام هذه المليارات التي سرقت ونهبوها وهربوها لو كانت هناك عقوبات زاجرة ما خرجوا من البلدان ما خرجوا ما خرجوا نذهب الى فاصل ثم نعود بمشيئه الله عز وجل في جو السماء عطر قد فاح من هذا اللقاء روح تسري والملائكه حولنا هكذا هو الإسلام فالعقوبة للزجر عشان تخوف وترعب فغيابل هذه العقوبة الزجرة خلى الناس لا, لا, لا تسرق ولكن تسرق وتقتل وتزني عشان كده الزجر جيه عشان ما يتطاولش الإنسان على السرقة والقتل والزنا ففيه لصوص بتخش البيوت وتطمع في النساء بعد ما يسرقه يطمعه في النساء أيضا يرتكم جريمة الزنا والعيادة بالله أو القتل فعشان كده يا أخواننا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردبين على الإسلام ومعانا نورهان السلام عليكم السلام عليكم نورهان إزايك يا شيخ إزايك يا حبيبتي بارك الله فيكي من أور الشاش الله يكرمك يا نورهان أنا عندي من ضمن الأسباب اللي هي يعني توضح برضو للناس أن هي غليظة القلب انا من أمي الله يكرمها كانت ماشية في الشارع وهي برده يعني إيه يعني إن شاء الله كانت على وش ولادة فأنا إيه في حرامي كان متابعة من أول الشارع راح بعد ما عدت على الرصيف الثاني راح سرق شنطتها ودواب برضو من الأسباب الغاليظة للقلبي يعني أن يعني أنت شايف واحدة ماشية وهي يعني إن شاء الله على وش ولادة تروح يعني انت سرقها ده برضه من اسباب اللي هي غليظة القلب فانا عايزة النهار ده قلنا نقول ان الاسباب اللي غليظة القلب يعني من ان الانسان ما يكونش عنده رحمة في قلبه ده ييجي من, من عدم الدين فالدين برضه بيؤثر مع الانسان هو مش بيكون عنده دين فعشان كده ميكونش عنده رحمة في القلب او بيكون عنده رحمة مع الطفل او رحمة مع الانسان عموما نعم جزاك والله حيرا ودوت الشباب العاطل ما بيكونش عايز يدور على شغل ما نعم. بيكونش عايز يشتمل ما عندوش حناس للشغل عشان كده بيروح مستسهل يعني اي حد اي واحدة ماشية وخلاص تروح مسروقة على طول وده من الاسباب اللي غالدة القلب بارك الله فيك يا نرهان بارك الله فيك يا غزوة يعني غلظة القلب أسأل الله أن يجعل في نزح حسناتك يا نرهان بسم الله ما شاء الله الله أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا أيها الأخوة عن السبب اللي خلى الولد ده يسرق ويأتي قسوة القلب قلنا أول سبب من أسباب قسوة القلب حب الدنيا وحب المال يا أخوانا حب المال داخل في حب الدنيا من أهم أسباب هذه القسوة أيضا يا أخوانا إن الإنسان ده ملعون ملعون ليه نتيجة فقدانه الإيمان يبقى ما فيش إيمان فلعنه الله لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزين حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وحين يسرق وهو مؤمن والرواف صحيح البخاري ومسل. ولذلك وضح بعدما بشرح الرسول يقول في الحديث مع أبي هريرة لعن الله السارق لذلك عشان لا فيش إيمان فأصبح ملعون مطلوب من رحمة الله لعنى الله السارك ويسرق بيضة حاجة يعني ملاش قيمة يعني يسرق بيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده روى البخاري المسلم يبقى الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن هؤلاء أصحاب القلوب القاسية السبب ايه اذا العكوبة جت عشان أصحاب القلوب القاسية يفوه بقى لما لا واحد يدته تقطع يبدأ يفوه ولذلك الله ختم الآية إيه؟ جزاء بما كسب نكال من الله نكل من الله هو ده الإسلام وحلاوة الإسلام لذلك السرق اللي بيسرق ما عندوش إيمان مطروض من رحمات الله السرقة بتجيب القتل لأن هي أم المصائب كلها فغياب الإيمان يعني سرقة ومحب مع الدنيا معناها سرقة معناها قتل أو ارتكاب الفواحش لذلك الإسلام غلص في عقوبة أيها الإخوة والأخوات القاتل القاتل المقتل يوم القيامة يأتي يوم القيامة رأبت ونازل من ودانه دم نازل دم جديد جدا من ودانه والدم عمل يتقاطر ويذهب إلى الله عز وجل وسحب مين معاه القاتل يقول يا رب سأل هذا فيما قتلني؟ قتلني ليه لعملت في ايه؟ طب الطفل ده يوم القيامة وإذا الموقع ده تسئل بأي ذنب انقتلت؟ هيجي يوم يقول له رب ده قتلني ليه؟ وعشان ايه؟ يقول له عشان متين جنيه؟ عشان أسرق منه المحمول؟ وده تحذير لكل أب وكل أم مش كل واحد روح يجيب لي محمول بتلات تلاف أربعة تلاف وفرحان إنه مع ابنه وأنت بتجيب لي ابنك المصايب وانت لا تدري ما هو مش حرام عليكم التبذير ده ده حرام أصلا في الإسلام ابنك بتخطب بسبب المحمول ويقتل بسبب المحمول أتاكوا الله عز وجل في أبنائكم فعشان كده القضية كبيرة جدا تعالوا نشوف الجريمة التانية يا إخواننا اللي هي البشعب صراحة شايفين الجريمة ديت وأرجو من المخرجنا وياريت المخرج يجب لي الصور تاني تاني تت معي يا سيد الحمدي شايفين ده ده اللي كتل في كفر الزيات عند الجامعية الزراعية وده شاب عنده برضو 18 سنة هو الذي قتل هذا الطفل يا اخوانا بطريقة عجيبة تكاسم معه شوي وياريت يجب لي الصورة كده سيد الحمدي التاني اللي معاك اه ماشي حبيبي لو شفنا الصورة دي يا اخوانا هنشوف واحد منهم على الشاشة دلوقتي هتشوفوه لهو الصغير ده المتبوح هتشوفوه حاليا على الصوره كده شوفوه كده الاخ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الطفل الصغير اللي اتقتل ده مين اللي قتل يا اخوانا تعالوا نعيش مع بعض الاولاني اه شايفين ده ده اسمه آه القاتل اسم اسمه محمد عبد الاله الازرق 18 سنة قاتل طفلي كفر اهاشه بكفر الزيات قتل الطفلين فارس وسعد اللي انت شافه الاولان ده فارس وسعد هو كبير اللي بتاع العددية فارس ده 8 سنوات الابتدائية وسعد ده عنده على ما اظن 12 سنة والله اعلم يعني الفارس ده الولد اللي قاتل ده حاجة غريبة جدا دايما يصاحب الاطفال الصغيرين وده جرس انظر لنا ما نخليش ولادنا الصغيرين انه هم يصاحبوا اللي اكبر منهم ركزوا معايا شوية وخصوص الناس اللي مش يفتدرينها ولا عارفة ربنا فالولد اللي اسمه محمد عبدالإله ده لتمنتاشر سنة ده عمل حاجة غريبة جدا يشوف الأطفال يلعب معهم يجيب لهم هداية يجيب لهم لعب لحد ما يقضوا عليه يجيب لهم كور جديدة ويلعب معهم لحد ما يخضوا عليه وبعد ما يخضوا عليه يخدهم في أماكن بعيدة ويقتلهم حاجة غريبة سبحان الله طيب يلعب معهم ويجيب لهم لعب ما بيرتكبش جريمة الفاحش على فكرة ده هو بيقتلهم هو بيتنزز بقتل الأطفال عنده لزة غريبة في قتل الأطفال الولد الصغير دهوت قال له بعد بكرة يبقى في عيد بعد كم يوم يبقى في العيد فأنا جبت له كدية العيد المجرم ده استغل فيه مطش الأهل والزمالك على الهواء مباشرة والقرية كلها مشغولة بمطش الأهل والزمالك فقال له الطفل الصغير دهوت قال له تعال معايا انا هجب لك الهدية بتاعتك خده على الدراجة بتاعته كان عنده عجلة خده بعد بمكان بعيد خارس لحد ما وصل الى بعيد عن البلد في بيت مهجور وقال له الهدية بتاعتك موجودة في البلكونة بتاعت ايه البيت المهجور ده قال له طب اعمل ايه قال له هرفعك على كتافي وانت تنزل بلكونة كلا الهدية هناك فرفعوا طفل صغير صدق بسرعة صدقه فصعد على البلكونة ولما داخلوا البلكونة راح جاي محمد عبدالله 18 سنة ده طلح وراخر وخد الطفل جوه الحجرة وبدأ يطعم فيه بالسكين حتى الموت وخنقه وخد الولد وحطه عند الجماعية الزراعية خارج القرية وحط عليه أش الرز عشان إيه محدش كده يعني طيب دي أول واحد 8 سنين بعدها على طول هو كان مصاحب اللي اسمه ساعد برضو ابو سعد ده رجل متدين والأم كذلك قالوا لسعد ما انتش تلعب مع الولد محمد عبدالإله ده لأنه ده ابن أكبر منك سبنا لأنه ما تلعبش معه لأن الولد ده متفوق جدا أول ما يجي عيد مناب سعد ده الولد الاسم محمد عبد عبدالإله ده يروح يجيب له, ايه؟ يجيب له هدايا ضخمة جدا كثيرة يعني. فالولد بدأ يتعلق بيه الاسمه سعد طيب وبعدين بيقول في يوم من الأيام راح يدور عليه ملقوش لحد ما راح مكتبة ملقوش فالمهم قال له تعالى ساعد انا جبتلك هدية من المكتبة غالية جدا وادها لك قال له طيب هتدالي فين؟ قال له خد الدراجة تحت العجلة دي واطلع بيه عند الكبرى خارج البلد ركب الولد الصغير سعد الدراجة وذهب مسرعا الى الكبري هناك بص محمد عبدالله دهوت الازرق بص كده نابو ازرق فعلا والله بص شمال يمين ييدو اليمين ييدو الشمال ملقاش حد قال له تعالى الهدية موجودة في العشة اللي هناك ديت خده عند العشة ورح ملقيه على الأرض وكتم أنفسه بالسكينة ده أنه يطعن فيه و... وده أنه يقتل آه اللي هو سعد اللي هو موجود الكبير ده ده أنه يطعن فيه طعنات وخنقه خلي مالك أنت معذرة الإخوة لا هو أول حاجة خنقه خنق يشديد جدا وألقاه على الأرض بخنقه جامد قوي فالولد أغمى عليه راح البيت جاء بالسكينة ولما جيه واتفاجأ ان سعر ده قام كده بس لسه عيني زي ما كون في السكرة وبيتحرك فرح مدخله بسرعة تاني وده انه يطعن فيه لحد ما قطعوا حتة ايها الاخوة يعني, يعني ذبحة وذبحن وبعد كده قضى عليه طبعا الجريمة مش عارفين المهم بالتحريات المباحث وصلوا ان ده بيعمل في مدينة ستة اكتوبر بالقاهرة وبدأ تضيق الخناقة عليه واعترف بالجريمتين أيها الإخوة الأخوات طيب سبب أنه قتل إيه؟ بيقولك أن والدي كان بيدربني وانا صغير ضرب موحش وكان غليظ القلب فأنا محستش بعاطفة ولا بحنان من الصغر فكل ما شوف ولد مميز لابس لبس حلوه لابس لبس كويس وأهله بيعاطفين عليه فأنا بتغس جدا وبتدايق بأخذ الطفل ذا وبقتله وده جرس إذار لنا كلنا أيها الإخوة الأخوات تعالوا بقى نعيش شوية مع غياب الإسلام عن المجتمع غياب الإسلام عن المجتمع جريمة في حق المجتمع ليه الإسلام بربنا على مراقبة الله أول حاجة بغير في الإسلام لذلك أول ما بتنزل للدنيا أمرنا الرسول أن نؤذن في أذنك اليومنا الله هو أكبر وليقيمه في الشمال سبحان الله أذان وإقامة الله أم اذن الأذان اه اذان ليه اولها الله اكبر خلي بالك الله أكبر من ايه من كل شيء لانه خالق كل شيء خالق كل شيء الايه خالق كل شيء سبحانه وتعالى عشان كده سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى فعشان كده ربك سبحانه وتعالى الرسول امرنا ان نؤذن في اليمين ونقيم في الشمال طب وبعد كده بعد كده الإسلام بيقول لكل أب بعلم ابنك لا إله إلا الله يعني إله إلا الله أي لا معبودة بحق إلا الله يبقى أنا كده عرفت أن أكبر الله هو الأكبر ربيته على التوحيد الخالص بغرس حاجة دواء المراقبة مدام ربنا اللي خلقني أتقل في كل أمر من حياتي بمعنى أن الله شهدي أن الله موظري أن الله مطلع عليه يبقى ما فيش حاجة اسمها سرقة ما فيش حاجة اسمها قتل فيش حاجة اسمها اختصاب فيش حاجة الاعتداء على محارم الله ما فيش حاجة اسمها ظلم مشكلة الام حاليا فعدم التربية على التوحيد ان الله معي ان الله شاهدي ان الله ناظري التلاتة دول كل اب وكل ام بيغرسوهم جوه الولد من الصغر فبيمشي على الاستقامة طب وبعدين بعد كده بتربطه بالمعين تربطه بالمادة المغزية له اللي هي هي؟ القرآن القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل اللي رايته خاشعا متصدعا من خاشة النبي دخل بواك الرحمة لأن الكلام عليه الله عقاسة قلب البيئة له ده مفيش جواك قرآن ولا الله فيش لا الله ولا قرآن ولا نبي ولا رسول هو بس إله والفلوس حاضر يا سيد الحمدي حاضر طيب حاضر دخل الاتصلاة يا سيد الحمدي دخل معيننا الأستاذ الحسين السلام عليكم السلام عليكم يا حسين الحمد لله يا شخونا. جزاك الله خيرا. وجزاكم اتلاه. الحمد لله. انا, أنا بشرة جميلة بس كده ابن وكالك وضع البطالة. بشرة طب. جميلة جدا. الحلقة قبل الماضية كنت ساعت ابتدعي بتقول اللهم هون علينا ذكرة الموت. نعم. في نفس اللحظة زبت ذكرة من الصلاة برة. بتقول لي في جزاعة القرآن الكريم في نفس لحظة دعوة حضرتك. كان القارب يقول وجاءت ذكرة الموت بالحق. و قلت إن شاء الله تكون أبوة السلامة مفتوحة إن شاء الله ب... بقراءة الشيخ و جاءت الحق تزامنة نفس الآية مع دعوة حضرتكم في نفس اللحظة والله إذهب الهي لأهو الله يبريك و علينا إذكارة الموت قلت إن شاء الله تكون أبوة السلامة مفتوحة بالآية و نتعوى إن شاء الله بارك الله كنا شبيعا نؤمن على دعاها أجل أزاكم الله خيرنا يا حسين بارك الله فيك و اديك الصحة و العافية و لفتاتك داي في في الحلقه بتاعه سكرات الموت القادم يا ريت تسمعوها ثاني يا اخواننا وتراجعوا تراجعوا الحلقه كنا بنتكلم على حسن الخاتمه وسوء الخاتمه في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها على حسن الخاتمه كان في اخت ام بتشاهدنا سبحان الله وماتت على لا اله الا الله وهي بتشاهد الحلقه الله معانا مين يا استاذ حمد حاضر معانا الاستاذ محمود السلام عليكم يا استاذ محمود وعليكم السلام يا شيخ معاك يا حبيبي اتفضل انا مش عارس يا شيخ سالم انا احبك في الله الاول حبات اللذة احتاني فيه اخ الحبيب القاتل ده تنزعت عن قلب الرحمة كده للدرداء دي <تصفيق> معانا الأستاذ عبد المنعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زجاج ثالث الله يسلم حضرتك من كل يسوع الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك وابطي الصوت التلفاز شوية لو سمعت الله انا كنت عايز احكي لك على موضوع حصل معانا لنا زميل انا باستغلت سواه نعم في مكان متحول عليه يعني هتنبات اعلان ولا حاجة نعم وللأسف الشديد طلعوا عليه اثنين في شارع عماد الدين نعم بيعز النهار لا. رجبه معاه علي واحد رجله مكسورة والثاني نتنده نعم ورجبه معاه واخدوه على كبر اكتوبر وراح مطلعينه واطف جنبه ومصف ريابته و... و... و اجبروه على طرح تنطيع الفلوس اللي معاه واخد الفلوس وبعد كده نزلوه عند السلم هم عارفينه في منطقة ما راح نزلين جاري على السلم و السبور نعم مقارك الله في الجزاك والخير الحمد للنسبور من احمد ربنا الحمد لله معانا ام حسن السلام عليكم يا ام حسن عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخه سالمه الله يسلم حضرتك يا رب من كل سوء ربنا ينفع الامه بيكي يا رب الله يكرمك يا ام يا رب الله يخليك انا طبعا جوزي متوفى بقال سنتين الله يرحمه وعندي حسن وحسام اولي اعدادي أول ورابعه ابتدائي طبعا نفسي ان هم يبقوا كويسين وماشيين على الإسلام ويروحوا يصلوا في الجامع فطبعا بوديهم الجامع يصلوا العصر المغرب العشاء فطبعا من بعد دلوقتي بسمات الكلام دوت انا خايفه ان انا اودي ولادي مش عارفه يا اختي من... احنا دايما تودي اولاد حضرتك مع حد من ال... من الجيران ان هو في ايديهم حاجه الثانيه تربي اولادك تقول لهم اياك تزروا واحد يقول لك مامتك في المستشفى مامتك مش عارف ايه تعالى اوديك ما يروحش ويصرخ يعني حاول تعال اجيب لك لازم نوعي اولادنا التوعيه ما عادش موجوده للاسف كل اولادنا دول جايبينهم تعب ولا حرام والله هرام كده مدنة كده يعني شوف شوف الجمال الاولاد يتذبحوا بالطريقة دية يعني اولاد في, في شوف جماله معامل ازاي وحلوته معامل ازاي يذبحوا دبحا بهادي طريقة البشعة باي ذنب يقتلون هؤلاء معانا استاذ احمد ربيع السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ سعلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله وفيك والله اللهم امين يا رب دلوقت انت تتكلم في الموضوع ان الحكماء المفروض ان يدوا عراضي للناس نعم تمام فهنا <تصفيق> عندنا احنا الحكومة الماغذة يعني في الكلمة او في البلد ما تخصص ما تخصص يعلم مش هخصص لا ما, رح ما رح بخصص بيبدي الناس ويرجعوا يحبط اه مارك اعسفيني يا اخويا والله من عندك انت بقى معلش والله مارك الله فيك طيب معانا الاستاذ محمود من السويس السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلت الشيخ سلام وفتوح مارك الله فيك <تصفيق> ازيك يا فضله الحمد لله رب العالمين يا رب. الله وبياك وعليكم السلام وكده طريق الحق وخطاه اللهم امين يا رب فضيله الشيخ انا عايز اقول حاجه قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند بارك فيك خير ينظر ربك سوابا وخير أمدا الله تعالى يوم لا ينفع مال ونابرون إلا من أطى الله بقلبي سليم أسفاكم العظيم قبلك الشيخ إيه اللي احنا بس نيساني نعم لما أخي يتبه هما استعملت. ايه ثاني؟ لو فاطمة بنت محمد صاركت لقد قطعت عادة. نعم. ايه ثاني؟ فضلت الشيك انا كنت في القاهرة من الزوء اللي فات ده. فبتخيل مع واحدة معايا في الطيارة فبتكلم النجدة فبتقول لهم انا محتاجة ناس تطلع معايا الحي السابع. الحي السابع. عشان شرايين اتقيد بنتي الاياه دور النين مفقعة ايه تاني يا اخواننا ومسلمين ووحدين بالله اللي بتخافها سلوس يعني بتحبوا السلوس زيانيكم ايه تاني بارك الله فيك الله خير بارك الله فيك في مدخلتك يا اخي الحبيب والله الله يجعلنا بس يا رب ده في جريمة كانت في الوراء يا اخواننا بشعة بشعة بشعة, بشعة. ولدين بيشربوا الخمور استنوا لما تاجر جملة يسيب ابنه ويروح هو يوزع سيب ابنه الصغير خدوه في المغزن وراء دبحوه دبحوه دبح كده والوقت يصرخ يفرفر في ديون دبحوه والله ده على فكرة دي مش اول جريمة بقول لك جرائم متعددة مع الاطفال بطريقة بشعة القسوة دي جاك لنا منين فضل يا سيد الحمد حاضر عاوز اكمل الفكرة يا سيد الحمد فضل انا ام محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا شيخ سالم الله يسلم حضرتك يا ام والله العظيم قلبنا كدا يا شيخ سالم احنا كل البيت قاعد وصامت لحضرتك وشايفينه وموجعين ويا ريت تتكفوا من البرامج اللي تقر فيها توعيه يا شيخ سالم والله اخت متصله عليا من اسيوط تقول لي هات البرنامج نشوف الشيخ سالم قلت كل كلنا شايفينه وبندمع قلوبنا اتوجعت والله يا شيخ سالم ربنا يا رب يبعد الظلمه الظلمه دي اللي ما بيرحموش ده حرام ده كتير والله يعني الواحد سمع عن اخت منتقبة طلع السلم فاجار لها بيقول له تعالي غسج الزجتي تعبانة جوه دخلت من جوه اضطحة حتا حسب الله يعني الله سبحان الله, الله احنف ما في يا شيخ سالم عايزين عايزين نكسف في الاعلان يا شيخ سالم ان توعية للشباب والاطفال ولل... دي اللي بتروحك ببحية مجرمين نعم نعم جزاكم الله خير يا اختي والله الله يبارك فيك يا رب حاضر يا حبيب حاضر فعشان كده يا اخواننا الاسلام ربنا حاضر يا استاذ حمدي هكمل طرف فكرتي طيب وهختم حاضر ف فالتربيه يا اخواننا الله يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق واكتلوا السبع الموبقات منها قتل النفس من النفس دي تعالى شوف الرسول صلى الله كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او قتل مؤمنا متعمدا رواه ابو داود وصححه الالبني لالجريمة كبيرة وبشعة ده غياب الدين عشان كده تربط ابنك بعد الله بالقرآن ونفس وما سوها فألهم فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها زكاها يعني رباها وأفضل معين يا أخواننا لتربية النفس القرآن والله نجلس مع القرآن يبقى لك ورد للقراءة وورد للتماع وورد للعمل في كتاب الله عز وجل واسأل الله سبحانه وتعالى أن الأسف مخرجي يقول يعني ان وقت قد انتهى آه حاضر رسائل حاضر أستاذ حمد حاضر أستحبكم بالله نتابعوا يا شيخ سالم الطفلة كنزي راضي بالشفاء أسأل الله أن يخفل لها وأن يشفيها وأن يعفيها وأن يبارك في صحتها أنه لي ذلك عليه يا شيخ سالم مطلوب درس في لا طاع لمخلوق في محصد الخالق إن شاء الله أغيب جدا بإذنها أقولها إن شاء الله يا شيخ سالم ادعي لنا بفك كربنا أسأل الله ان فيك, فيك كربك يا أم براء وكرب بزوجك وأولادك يا رب الله وأن يرزقكم الخيرة حيث ما كان أرجو الدعاء لزوجي اسمه سالم الرعي الأخ سالم الرعي بالشفاء العاجل يا شيخ سالم أصلا الله أن يشفيه وشفاء الله يغادر سكمان يا شيخ سالم ادعو الله لي بخاتمة الحسنة وآمنة بالشفاء أفراح اليمن أخت أفراح من اليمن أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة والشفاء العاجل نوى لي ذلك والقدر عليه اللهم أشفيك واشفي كل مريض استعرفكم بالله يا شيخ سالم حاضر أمانك وترسلاتي للشيخ سالم يدعو بأن الله يساعدني تربيت بناتي أم بيسان من سريحة أسأل الله أن يعينك على تربيت أولادك إن شاء الله يا شيخ سالم ادعي للهام زروة بهداية البال وبالتوفيق شيرين فلسطين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك كرب إخواني في فلسطين اللهم أمين يا رب العالمين ربنا بارك فيك يا شيخ سالم أبو الفتوح أخوك في الله أحمد أبو الفتوح السعودية أبوك اسال الله ان يجعل هذه الرساله في ميزان حسناتك واسال الله أن يرفعك بها الدرجات حاضر اخ اختم حاضر حاضر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ان نسالك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزه اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزه اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزه اللهم انصر عبادك يا أوليات المجاهدين في كل مكان اللهم ادخل في قلوب المسلمين في كل مكان الرحمة يا رب العالمين اللهم لا تنزع من صدورنا الرحمة بخلقك يا رب العالمين منا الدعاء عليك الاجابة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك الله وحمدك لا الله أنت نستغفرك ونتوب لك صرخة طفل صرخة أطلقتها لطفل عبر شاشة قناة الناس من يوم السبت أيها الإخوة أسأل أخواني استحلفكم بالله أن تنشر هذه الحلقة في جميع المواقع لتكون جرس إنذار لكل أسرة أن تتقل لا في ابنها فلا تجعلوا صاحبا هو أكبر منه وأن تربي ابنها على التكوى وعلى الطعاة وأن لا يسير مع أي إنسان أي كان هكذا أيها الإخوة وأن لا يطرق في أماكن الله واللعب في الشوارع حتى يعني ما حدش يسرق اولادنا او يقتل اولادنا التوعيه مطلوبة ومهمه جدا يا مع ابنك الله مني قد بلغت اللهم فاشهد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد حولنا